يا رب يلي غسلت وجهك بماي البحار الله شكثر مملوح بس أذكر اسمك أحس فيني ترد الروح احنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا جمال الوطن يا كويت يا البعض مني غاض وانت تقول مسموح وانت تقول مسموح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 وجهك بماي البحر الله شكثر مملوح بس أذكر اسمك أحس فيني ترد الروح احنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا يا الوطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن البعض منا يغلط وانت تقول مسموح يا اللي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر مملوك بس احتي رسمك احس فيني ترد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 و تشيك ماي البحر الله اش قد مملوء بسك الرسمك في احس فيني ترد الروح يا الكويت يا واهب لإنسانك أمل يا مبهر البان يا, يا, يا, يا معلي فوق الجراح يا اللي صباحك صباح يا معل فوق الجراح يا اللي صباحك صباح يا مبهر النّاس Mamluğ. Basetir ismek, his. Allah ya vatan, Allah ya vatan, Allah ya vatan. Allah Allah ya vatan, Allah Allah, Allah ya güzel vatan, Allah ya. أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا أجمل وطن الله يا وطن. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.